Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Subahana الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصر <تصفيق> الذي باركنا حوله <لنريه> الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا <إن> هو السميع البصير وآتلنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني ذريّة من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وحد أولا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم الكرة عليهم وأنددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلذا فإذا وليأدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليأدخلوا المسجد كما دخلوه